بسم الله الرحيم فَتَعَالَيْكَ يَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي لَهُ النِّعْمَةُ قُلْ عَنِ الذِّلِّ 꽝 wow. والذين اتخذوا كذلك أن فريق في الجنة هو والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير